بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب الحث على صوم الاثنين والخميس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس رواه الخمسة إلا أبا داود لكنه له من رواية أسامة بن زيد وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل إثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث يسامة بن زيد وعن أبي قتالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه رواه أحمد ومسلم وأب وأب وأبو داود طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيباً مباركاً كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليماً كثيراً اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً تكلمنا في الدرس السابق في كتاب الصيام عن صيام التطوع وأن الشارع الحكيم رغب في صيام التطوع ورتب عليه الأجر والثواب العظيم وقد ذكرنا ما يستحب من الصيام فذكرنا استحباب اولا صيام ست من شوال وأن من صامها كأنما صام الدهر بعد أن صام رمضان ثم ذكرنا صيام يوم عرفة وأنه يستحب يتأكد صيام يوم عرفة إلا الا للحاج الا لمن كان حاجا واقفا بعرفه ثم ذكرنا استحباب صيام عاشوراء وانه يستحب التاسع كذلك صيام التاسع من عاشوراء وذكرنا أن أفضل مراتب صيام عاشوراء ان يصوم التاسع والعاشر المرتبه الثانيه ان يصوم العاشر والحادي عشر المرتبه الثالثه أن يفرج الصيام العاشر لوحده وقلنا ان ما يروى من أن أفضل الصيام أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر مما يروى من قول النبي صوموا يوما قبله ويوما بعده وأن هذا ضعيف وأن الأفضل هي المراتب الثلاثة وقد ذكرنا كذلك أنه يسن للمسافر أن يصوم يوم عرفه لو كان مسافرا أو عاشرا لأنها ماذا؟ لأنها مما لا يقضى لأنها مما لا يقضى قد ذكرنا استحباب الإمام أحمد لذلك واستحباب استحباب صيام الأشهر الحرم ذكرنا أن الحديث فيه ضعيف وإنما يستحب صيام شهر ماذا شهر الله المحرم ويستحب أن يكثر المرء من صيام شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان بل في رواية أنه كان يصوم شعبانه كله وحملنا معنا كله بمعنى أكثره أو غالبه ناسب أيات المؤلف هنا بباب الحث على صوم يوم الاثنين والخميس فقد عقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب صيام يوم, يوم الاثنين والخميس أن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ومعنى يتحرى يقصد يتحرى صوم الاثنين والخميس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد صوم يوم الاثنين والخميس ويراه أولى من غيره ويراه من أولى من غيره فيكثر من صيامه ما صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا بدأود لكن له روا... لكن له من رواية وسام بن زيد وقد جاء عند النساء وتفرد به أنه كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخمس وهذا اللفظ صححه النووي رحمه الله بن ملقن وحديث سامة عند بدأود وهو حديث اللطيف عن مولاه أسامة بن زيد أنه طلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القراء، وادي القراء وادي في طريق الشام، في طلب مال له، فكان أسامة يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير، وأنت شيخ كبير، فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وسئل عن ذلك فقال ان أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس انظروا معي شيخ كبير كان يصوم الاثنين والخميس وهو شيخ كبير فلما ساله مولاه عن سبب صيامه وهو صوم نفل وهو شيخ كبير فكان جوابه أن رأيت النبي يصومه فسأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يوم ماذا تعرض فيه الأعمال على الله تبارك وتعالى وعن به ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أي يعرض عملي وأنا صائم رواه أحمد والترمذي ولبن ماجه معناه وهو حديث صحيح صحى جماعة من علماء صحى ابن والبصيري والألباني وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الحديث عام تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر تاملوا مع إخواني فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقول أتركه وفي رواية أرجئه هذين حتى يفيء يعني حتى يعود عن شحنائهما وفي لفظ حتى يصطلح وفي لفظ أركوا يعني أتركوا هذين حتى يصطلحا وفي لفظ لمسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا وفي لفظ إلا المتهاجرين الذين بينما ماذا قطيعة وحجيرة لاحظوا هذين الحديثين في مسلم ليس فيها ماذا ليس فيها ذكر الصيام إنما فيها ذكر الأعمال أنها تعرض على الله تبارك بينما حديث الباب فيه إشارة ماذا إلى أنه تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخمس ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذين اليومين لأن الأعمال تعرض فيهما كما قال النبي فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث ابن بن زيد أسامة ابن والحديث كذلك خرجه ابن خزيمة ولفظ النسائي قال أسامة قلته يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر من كثرة ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما ما كان النبي يترك صومهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والحديث خرجه عبد الرزاق والطيالسي والدارمي وابن خزيم والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح وإن كان علّه بعض علماء بثابت ابن قيس في الحديث أحد التابعين قال ابن حبان قليل الحديث كثير الوهم فيما يروي لا يحتج به أو بخبره إذا لم يتابعه غيره لكن السواب أن الحديث صحيح لأن أحمد قال عنه عن ثابت هذا الراوي قال ثقة قال النساء ليس به بأس نعم. فالأحاديث دالة على استحباب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس والحكمة من ذلك أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله تبارك وتعالى وفي الحديث دليل على فضيلة صوم هذين اليومين وكذلك في الحديث فضيلة صوم يوم, ماذا؟ فضيلة, يوم الاثنين. فضيلة يوم الاثنين مع ما ثبت في حديث أبي هريرة السابق قال عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين هذا فقط الآن أورد المؤلف ماذا صوم الاثنين الخميس ثم أورد ماذا صوم الاثنين منفردا فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه رواه أحمد ومسلم ومبودود وفي لفظ مسلم أو بعثت فيه بعثت فيه وهو حديث مشهور سبقت الإشارة إليه في أي حديث لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر الحديث قرأناه بطوله، وذكر منه صوم ماذا؟ يوم الاثنين. فقال تصوم أصوم يوم الاثنين لأنه ماذا؟ يوم ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت فيه ويوم ماذا؟ أنزل علي فيه في الرواية الأخرى في مسلم كذلك يوم ماذا؟ بوعدته في قال القرطبي وكل هذا دليل على فضل هذا اليوم مع ما قد ثبت في حديث أبي هريرة واستدل به جماعة من الفقهاء على فضل صيام الاثنين من كل اسبوع لأن هذا يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وانزل عليه صلى الله عليه وسلم فيه نعم استوقفني سبحان الله قصة سامة وأنت شيخ كبير يعني حقيقة استوقفني استقاف كثير يعني فكان أسامة قد عمر رضي الله عنه وأرضه ومع ذلك كان ماذا كثير الصيام وهو ماذا وهو في سفر إلى وادي القرى وهو في سفر إلى وادي القرى نعم ولعله من كثرة ماذا ما كان يرى النبي يصوم ومن قوله كان يتحرى يقصد صوم الاثنين والخميس واستشعار ينبغي المسلم أن يستشعر أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله وذاك يقول العلماء العرض, على العرض الأعمال على الله ماذا أنواع فعرض سنوي وهو يوم ليلة النصف من شعبان تعرض الأعمال فيه على الله كما في حديث الترمذي والسند حسن وهناك عرض أسبوعي وهو ماذا ما في الحديث تعرض الأعمال في مسلم في كل ماذا تعرض أعمال العبادي يعني في جمعه كل يوم اثنين وماذا وخميس يعني كل أسبوع وهناك عرض يومي متى ها قبل طلوع الشمس وماذا قبل غروبها الفجر واضح كما في بعض الآيات فهذه هذه العرض لا تتنافى هذه ماذا لا تتنافى مع بعضها نعم حديث اللبيري نعم يعني جميلًا يستشعر الإنسان قول النبي تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فما أجدر المسلم وهو يعلم أن هذه الأبواب أبواب الجنة تفتح في هذين اليومين أن يصادف ماذا ذلك اليومين بصيحة. نعم. قال رحمه الله باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليه للبخاري في رواية إن, أن ينفرد بصوم وعن أبي هريرة قال قال رسول أن الله أن ينفرد أو يفرد ينفرد ينفرد يفرد نعم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم رواه الجماعة إلا النساء ولمسلمين ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ولإحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وعن جويرية أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قالت تصومين غدا قالت لا قال فأفطري رواه أحمد والبخاري وابو داود وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد في سبعة من الأزد انا ثامنهم وهو يتغدى فقال هلموا إلى الغداء فقلنا يا رسول الله ان صيام فقال أصمتم أمس قلنا لا قال أفتصومون غدا قلنا لا قال فافطروا فأكلنا معه فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة رواهما أحمد وعن عبد, وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة رواهم الخمسة إلا أبا داود ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. نعم باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم عقد المؤلف هذا الباب ليبين كراهية ماذا أن يفرض يوم الجمعة بالصيام وأن ماذا أن يفرض يوم السبت ماذا بالصيام؟ وكذلك يوم السبت بالصيام إشارة إلى ماذا إلى الإفراد إشارة إلى إفراده بالصوم. وظاهر الكراهه عند الحنابلة كراهه التنزي وليست كراهه تحريم ونكرهت التنزي سياتي الاشاره اليها عن محمد بن عباد بن جعفر قال سالت جابرا في لفظ مسلم هو جميل وهو يطوف بالبيت كان السؤال وهو يطوف بالبيت وفي في لفظ نهى رسول الله هكذا ليس انها باستفهام لا نهى رسول الله بالخبر يعني أنهى رسول الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم في لفظ مسلم نفسه ورب البيت وفي لفظ ورب الكعبة ليؤكد ماذا ليؤكد القسم ورب هذا البيت ورب الكعبة وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم نهى عن صوم يوم الجمعة وأن يفرد بصوم هذا الحديث فيه إطلاق ولا لا نهى أن يصام يوم الجمعة لم يبين النبي اي يفرد أو لا يفرد يوم يصام قبله يوم أو بعده يوم طيب الحديث الذي يريه وذلك قال ولي البخاري في رواية المؤلف قيد الرواية بماذا برواية البخاري أن يفرد بصوم فالمنهي عنه الإفراد ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة هذا نهي صريح إلا وقبله يوم أو بعده يوم واضح رواه الجماعة إلا النساء ولمسلم لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من الليالي ولا تختصوا يوم الجمعه بصيام من من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لفظ البخاري في حديثه بهريره لا يصومن احدكم يوم الجمعه لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده ولا تختص في لفظ ولا تخص بدل ولا تختص ولا تخصوا المعنى فيها ماذا والمعنى فيها واحد والمعنى فيها واحد حديث مسلم هذا حديث هريره عله بعضهم بالإرسال في لفظ مسلم ولمسلم لا تختص ليلة الجمعة أعلّه بعضهم بالإرسال وكأبي حاتم وبزرعه والدار قطني لكن الصحيح أن الحديث ماذا موصول صحيح أن الحديث موصول صحيح يقول ابن حجر في هذه الاحاديث وهذه الاحاديث تقيد النهي المطلق في حديث من في حديث جابر في حديث جابر في حديث جابر فكانها احاديث مقيده لحديث جابر لا تختصوا ما معنى لا تختصوا اي لا تفردوا لا تفردوا ليله الجمعه بقيام ولا تفردوا يوم الجمعه بصيام قوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم قيل ما كان نذرا كما نذر ماذا أن يصوم كل جمعة لو حصل كذا فنذر له أن يصوم كل جمعة فهذا ماذا يدخل في صومي إلا يوم صوم يصومه أحدكم وقيل ما كان من الصوم النفل الذي وافق صوم ماذا يوم الجمعة كان يكون مثلا ماذا مثلا عاشراء أو الأيام البيض أو يوما ويوم أو ستاً من او أو غيرها نعم ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد هذا إشارة للعلة فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وهذا اللفظ, اللفظ احمد أخرجه إسحاك بن راهوي وابن خزيمة والطحاوي والحاكم وهو حديث حسن انظروا طريقة الإمام رحمه الله يورد أحيانا لفظ المطلق ثم ماذا يأتي بعده بما, بما يقيده من الفضل ودائما منهج الإمام أنه يقيد بأصح الروايات ثم ينزل إلى ما هو ادنى منها هذا منهج له يبدأ بالروايه المطلقة فإن كانت الروايه المطلقة في الصحيحين قدمها ثم يأتي بالروايه المطلقة في من دون الصحيحين ثم يأتي بعدها بالرواية المقيدة لها ويبدأ بالترتيب حسب ماذا حسب الصحة وهذا من تفننا رحمه الله كما يفعل في بعض الأبواب يأتي بالعموم ثم يأتي بالخصوص. ثم ذكر حديث جويرية ويحتاج انتباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي الصائمة. في صائمة ماذا؟ صوم نفل. فقالها أصمت أمس؟ قالت لا. قالت صومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. لاحظوا أمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. والأمر ظاهر هنا ماذا؟ وجوب الإفطاري عليها رواه أحمد والبخاري وأبو داود وهذا الحديث أخرج عليه بوب عليه البخاري باب صوم يوم الجمعة تبهوا معي فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر كأنه رأى ماذا حرمة الصيام وأن النهي للتحريم وأن النهي يحسن يقتضي الفساد وأن النهي يقتضي الفساد استحضروا هذا مع الخلاف الذي سيأتي بعد قليل يقول ابن حجر الفتح ليس, ليس لجويريه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري رواية سوى هذا الحديث في البخاري ليس لها إلا هذا الحديث يعني من روايتها هي ليس قصة لها لكن من روايتها هي ليس لها إلا هذا الحديث ماذا قال الإمام معلقا عليه هو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع أن التطوع لا يلزم بالشروع سيأتي باب بعد أربع ابواب لو تلاحظون الآن باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع سنكون في الدرس القادم أول الدرس القادم نستحضر هذا الحديث معنا في ماذا في الدرس القادم وإن كان الإمام ما أشار له لأن الإمام له طريقة يحرص أن لا يكرر الأحاديث ابدا بل يأتي ماذا بأحاديث أخرى يحاول أن يأتي بأحاديث أخرى ليستدل بها لزيادة الفائدة من السياق. طيب، قال أبو عبيدة عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده والحديث سناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال هل مُي الغداء قلنا يا رسول الله نصيام. قال سُمتم أمس قلنا لا. قال فسُم الغداء قلنا لا. قال فأَفطِرُ فأكلنا معه. شبيه بحديث من ويري يوم المؤمنين فلما خرج يوم الجلس على المنبر دعا بإناء مما فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة رواه أحمد والحديث خرجه ابن أبي شيبة والنسائي في السنن الكبرى والطبراني وفي إسناده محمد بن سحاق مدلس وقد عن لكن تبعه الليث بن سعد عند النسائي وكذلك في السنن الكبرى والحديث كما قال حافظ من حجر اسناده صحيح اسناده صحيح أن عبد الله بن مسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله عليه السلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لا تصوموا صيام انتبهوا الحديث التركيز إلا الصيام ماذا إلا الفريضة والدليل أن الاستثناء معيار العموم ما معنى كان الشارع حرم كل صيام في اليوم السبت إلا, إلا الواجب فقط قال إلا فيما افترض عليكم ومن قد عليكم رمضان يعني فإن لم يجي لا يدخل فيه حتى عند بعضهم لا يدخل فيه للنذر ولا غيره فإن لم يجد أحدكم إلا عود عينب او لحاء شجر أو لحاء شجر لحاء ما هو قشرة ماذا الشجر, قشرة الشجر فليمضغه رواه الخمسة إلا النسائي هذا الحديث أخرجه الطبراني والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي كلهم أخرجوه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بنسر السلمي عن أخته الصماء وهذا الحديث قد حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني وضعفه الإمام مالك رحمه الله قبله شعبه بن حجاج وضعفه الأوزائي ويحيي بن سعيد بن قطان وأحمد رحمه الله وأن والطحاوي وابن القيم وابن حجر قالوا للاضطراب في سنده وفي متنه ونقل أبو داود في سننه عن مالك أنه قال هذا كذب هذا كذب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم النكارة في المتن أين هي إلا في مفترض عليكم مع أن النبي يقول في يوم الجمعة سومي غدا أتسومين غدا قالت لا. وقال النبي إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلو قال قائل ان هذا الحديث لو قال قائل إن هذا الحديث دليل على النهي عن صيام يوم السبت إلا أن يصوم قبله أو بعده. ماذا نقول؟ قلنا قال النبي إلا في مفترض إلا في مفترض عليكم. فيرى الأئمة كابن القيم وغيره يرون أن في الحديث نكارة وعارض الحديث الأخرى مع النكارة مع ماذا أو الشدود في السند فيه اضطراب وشدود في سنده في الحديث الأقرب أنه حديث, حديث ضعيف الحديث ضعيف سنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله مسائل الباب أولا تقدم أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع هو عيد المسلمين ومجتمعه أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع ماذا سوى مجمع عرفه سوى مجمعي عرفه ودليله ودليل ذلك ما تقدم معنا في باب الجمعه مطولا جيد مسائل الباب اولها الاحاديث الدليل على النهي عن افراد يوم الجمعه بصيام وهذا النهي عند الجماهير للكراهه للكراهه والذي صرف النهي عند الجماهير ما هو الاستثناء الا يصوم يوما قبله او يوما بعده فدل على ان الصوم ليس للنهي الصريح الحتم في الترك كما جاء في صيام يوم العيدين نهى النبي عن صيام يوم العيدين هل استثنى الا لا لم يستثني فيها ولانهما لا يجوز صيامهما بكل حال فحمل الجماهير ماذا حمل النهي على الكراه، وحمل بعض العلماء النهي على التحريم، وهو قول الظاهرة، وهو ظاهر تبويب البخاري، بل يذهب البخاري لا بعد من التحريم وهو الفساد، فمن صام فسد صومه، وهذا قول قوي لأن النبي قالها أفطِي، وفي حديث الأزد ماذا قال لهم؟ قال فأفطروا. هذا يؤكد على, على النس... النهي للتحريم وهو الارجح يح... أن النهي للتحريم فيحرم أن يفرد صوم يوم الجمعة بصيام يحرم لأن النهي صريح الثاني من المسائل تزول كراهة صيام يوم الجمعة بأمرين الأول أن يصوم يومه... يوما قبله أو بعده أو يصوم يوما قبله ويوما بعده، كما في حديث هريره وحديث جويل الثانية أن يصادف ذلك ما كان من عادة الإنسان من الصيام، كما ذكرنا كالأيام البيضي وغيرها كما في الحديث إلا يكون يصوم من يصومه أحدكم. يقول الإمام النووي في شرح مسلم وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يوافق عادة له فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوما شفى, شفى الله مريضه فيه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره, لهذه الأحاديث. لم يكره لهذه الأحاديث وأما قول مالك في الموطأ مالك ماذا يقول يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعه وصيامه حسن هذا ماذا قول مالك وقد رايت بعض اهل العلم يصومه واراه كان يتحرى فهذا يقول النووي فهذا الذي قال هو الذي راه يعني هذا رايه وقد راى غيره خلاف ما راى ما رأى وقد راى غيره خلاف ما راه هو والسنه مقدمه على ما راى السنه هذا الحديث ماذا؟ كما كان لئي يقولون الحديث مذهبي صح الحديث فهو مذهبي والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقال ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه يعني ماذا؟ النهي قالت داود من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه إذن فنقول يعني قول مالك انه لم يسمع يعني ماذا مردود بماذا بصحة الحديث ومردود بان مالك رحمه الله لعله لم يبلغ هذا حديث النهي لم يبلغ حديث النهي الحين قد يقول قائل منكم كيف لم يبلغه وهو يقول لم اسمع حدا من أهل العلم لم يبلغ روايه الحديث ويسمع كلام الناس يسمع انه مثلا لا يكره صيامه او يحرم صيامه لكن ليس عنده روايه يرويها واضح يعني لكأنه يقول لم, لم يثبت عندي روايه من طريقي او من سنادي ماذا تروى في هذا الباب نعم يمكن من السبب احيانا لما نتعذر الامام مالك ونقول لعلي الحديث مبلغه لتقدم الامام مالك الامام مالك ولد في اخر القرن الاول تعرفون سنه 92 فهو متقدم رحمه الله توفي في 170 فتقدمه سبب في ماذا في فوات بعضي الحديث وكذلك ابو حنيفه اقدم منه ففاته كثير من الحديث ولذلك لما تاخر الشافعي ادرك جمله كبيره من الحديث ولما تاخر احمد ادرك اكثر اكثر منهم رحمه الله ولن تعن اعتقد ان مالكا لو بلغ الخبر لم لم يخالفوا نعم المساله الثالثه من حكمه من النهي عن صيام يوم الجمعه ذكر العلماء حكما كثيره لعل يعني من ما ذكر أنه يوم عيد كما ذكر الإمام في الرواية التي عندنا احمد يوم الجمعة يوم عيد والأصل أن يوم العيد لا يصاب هو يوم أكل وشرب وقال فلا تجعلوا عيدكم ماذا؟ يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله وبعده ولأنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارهما واستماع الخطبة وكثرة الدعاء بعدها وقد جمع الله فيه من العبادات ما لم يجمعه في غيره فلذلك ماذا فلذلك كلها الصيام هو العبد للطاعه وفي هذا الحكمه فيها, فيها نظر فيها نظر قال الطيبي سبب النهي ان الله ماذا استأثر يوم الجمعه بعبادة فلم يرى ان يخص ماذا يخصه العبد بسوى بسو ما خصه الله به من العبادات فما خصه الله به هو الذي يختص فلا يزيد عبد اختصاص ماذا؟ اختصاصه بعبادة الصوم المسألة الخامسة أو الرابعة الحديث الدليل على النهي عن تخصيص الجمعة بقيام دون غيره من الليالي فلا تخصص ليلة الجمعة بقيام إذا لم يكن من عادة العبد أن يقوم ماذا؟ السائر الليالي أو باب الليالي فإن هذه من البدع تخصيص ليلة الجمعة بقيام من البدع المحدثه ولذا يقول ابو شامه رحمه الله في الباعث على انكار البدع والحوادث يقول ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصها خصصها لم يخصصها بها الشرع بل يكون جميع افعال البر مرسلة في جميع الأزمات ليس لبعضها على بعض فضل هذا الكلام في تقعيد ليس لبعضها فضل على بعض إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة فإن كان كذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمنة ما جعله الشرع مفضلا, فيه مفضلا وفيه جميع أعمال البر كعشر ذي وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بذلك إلى بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يخصص ماذا؟ لم يكن يخصص ليلة أو شيئا ماذا من الأمور بمزية ما لم يخصصه من الشارع سبحانه وتعالى نعم المسألة الخامسة جواز صوم يوم الخميس ويوم الجمعة أو الجمعة والسبت على جهة التطوع والنف مسألة رطيفة لو أراد اعتكاف يوم لو أراد اعتكاف يوم الجمعة فهل يستحب له صومه ليصح اعتكافه بالإجماع لكم تعرفون أن من العلماء من يرى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصيام ومنهم من يقول يصح لكن الإجماع وقع على أنه يصح بالماذا؟ بالصيام فهل يصومه نقول لا لا يصوم الصواب حتى لو نوى أن يعتكف فالصواب أن لا يصومه وإن كان هناك قول ووجه عند الشافعية أنه يصومه المسألة السادسة حكم صوم يوم السبت دل حديث عبد الله بن بسر عن أختي الصماء عن النهي عن صيام يوم السبت عندما يقول بصحة الحديث وهؤلاء القائلين بصحة الحديث انتبهوا لهم مسلكين في الحديث منهم من يقول أن هذا الحديث منسوخ حديث النهي عن صيام يوم السبت منسوخ بأي شيء بحديث اخرى ومنها حديث الجمعة جيد وقد نص على ذلك الإمام ابو داود في سننه وذهب جماعة إلى أن الحديث محكم ليس بمنسوخ ويحملوا على أي شيء لا حملوه على إفراده بالصوم مثل ويحملوا على إفراده بالصوم كيوم, كيوم الجمعة فإن صام معه عند هؤلاء فإن صام معه غيره جاز وهو قول الترمذي وابن خزيمة والبغوي وعزاه بن قيم إلى أكثر اصحابي أحمد لكن يشكل عليه قول النبي إلا في افترض عليكم إلا فيما افترض عليكم فهذا نص صريح على المنع من صيامه إلا في الفريضة ولذا الشيخ السلام يقول كلام نطيف ولا يقال يحمل النهي على إفراده في السبت يقول لأن, لأن لفظة لا تصوم يوم السبت إلا من فيما افترض عليكم يقول الاستثناء دليل التناول ما معنى الاستثناء إلا فيما افترض عليكم هذا استثناء فهو دليل ماذا على أن ما قبله نحي ماذا مطلق عن الصيام يتناول جميع أنواع ماذا الصيام وهذا يقتضي أن الحديث عما صومه على كل وجه وإلا لو أريد, فيه ولو أريد إفراده فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراد لاحظوا معي هل قال في يوم السبت لا في يوم الجمعة لا تصوم يوم الجمعة إلا فيما افترض عليكم لا قال لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوم فاذا فإذا قلنا أن هذا الحديث ضعيف فلا يشكل علينا جيد فيكون حكم السبت ماذا جائز لم يأتي نهي ذا قلنا الحديث ضعيف إذا قلنا أن الحديث ماذا صحيح يشكل لأنه سيعارض الروايات الأخرى فهذا يدل على نكارة في ماذا في متنه ولذلك القول بتضعيفه هو القول الذي اختاره ابن القيم والمحيي إليه قبله الشيخ السمتين هو قول ما ذكرت من العلم ممن ضعفه إذا فيقال أن الراجح جواز الصوم ماذا صوم يوم السبت لو أفرده بصيام جاز لو أفرده بصيام جاز في حديث جابر لطيفة أنهى رسول الله عن صيام الجمعة قال ماذا؟ قال نعم فيه جواب المفتي بنعم ولا فلو قال المفتي لما سئل نعم أو قال لا ماذا؟ يكفي في الجواب يكفي ماذا؟ في الجواب وجواز الحليف من غير استحلاف لما قال جابر ورب البيت ورب هذه كعبة مما ذكر في الحكم في النهي عن صيام يوم الجمعة قيل من الحكم خوف المبالغة في تعظيمه فيفتن الناس به ذكر بعض الأماز سبع عيال ذكره ابن حجر الفتح وغيره ومما ذكر خشيت أن يفرض على الناس فلم يسمه النبي خشيت أن يفرض وقيل مخالفة ماذا للنصارى مخالفة للنصارى وهذه الأقوال أو هذه الحكم فيها ضعف ليس عليها ليس عليها دليل يبقى الحديث الأخير معنا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة إلا أبا داود في لفظ النسائي كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام غرة كل شهر يعني أول كل شهر وقلما كان يفطر يوم الجمعة رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي حس حديث حسن غريب حديث حسن غريب وهذا مشكل على أي شيء على نهي عن النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده فماذا أجاب الإمام قال ويحمل هذا على أنه كان يصوم مع غيره يصومه مع كان يصوم يوم الخميس معه او يصوم يوم السبت معه قد جاء في حديث عند النساء في الكبرى وأحمد وابن خزيمة وابن حبان أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم والحديث في علة لتفرد عبد الله بن محمد بن عمر به وهو ممن لا يقبل تفرده فالحديث ضعيف الحديث ضعيف طيب يبقى ما زال إشكال كيف الجواب على هذا الحديث هل الجواب أن يقال يحمل أنه كان سوم مع غيره يقال حديث الأزد إذا صح ماذا قال النبي قال رموا إلى الغداء قلنا يا رسول الله إنا الصيام فقال أفطروا ثم ماذا فخرج وجلس على الانبر ودعا بإناء من ماء فشربه وهو والناس ينظرون يريهم أنه لم يكن صائما أنه لا يصوم الجمعة فيقال السواب أنه ماذا أنه كان لا يصوم الجمعة صلى الله عليه كيف نحمل حديث المسعود المسعود لعله رأى النبي إن صح الحديث لعله رأى النبي ماذا يصوم مع ماذا مع الخميس أو مع السبت تارة فظن أن النبي قل ما ماذا قل ما يفطر فيه نعم كان بعض العلماء علّى الحديث بأنه ضعيف نعم الباب الذي يليه نعم الكرحة عند الجمهور يقولون لما رأينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رأيناه نحيا قاطعا دون استثناء لا تصوموا يوم العيد نهى النبي عن صيام يوم العيد وسياتي جيد. بينما الجمعه النهي فيها مستثنى وقال لما دخل عليه الاستثناء دل على ان النهي ليس التحريم كانه ضعفت دلاله النهي فاصبحت من من التحريم الى لكن الظاهريه والبخاري لا يرون انها وهذا اقوى لانه نحي صريح ثم ليس فقط النهي لا تختصوا يوم الجمعه عن اختصاصي هذا دليل آخر ليس فقط النهي ثم حديث جويرية أفطري واضح ثم حديث الأزد أفطر ثم قام وشرب أمامهم ليري الناس أنه لا يصوم فكلها تؤكد أن النهي الصواب للتحريم، وإن كان الجمهور يقولون ماذا يقولون بالكراهة نعم إذا كان مع يوم آخر لا بس قال النبي لا يصوم يوما لكن هل هو أفضل إن كان المقصود الجمعة ليس هو الأفضل لكن كان مقصوده غيره لا بس فيصوم الخميس أنه يصوم الخميس ثم صام الجمعة تبعا نشط مثلا لا بس واضحنا، نعم أو صام الجمعة والسبت لا بس لا يتصاب إلا يوافق صوم أحدكم فيصوم البيض ولا من كل شهر سيعطينا الباب على أنه صام, صام يوم من أيام الثلاثة هل تقصد الشيخ البيض ال... أن البيض مت... طيب صارت متتابعة منها فلا بأس لماذا لأن تدخل في حديث النبي كان يصوم ثلاثة أيام من كل الشهر لا يبالي أي شهر يصام سيعطينا الباب الذي يليه فلو صامه بنية أنه أحد الأيام الثلاثة التي رقب الشارع في صومها فقد يقال بجوازه اي مثلها لو صامه عشوره عرفه لا بأس لو وافقته لو أفرده بالصيام لا بأس خص, خص عرفه يعني واضح شيخ إنه قال إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم يصومه احدكم ما ما كان من الايام التي حث الشارع على صيامها واضح نعم وقوله يصومه الا يكون صوما نكره والنكرة هنا تعم فاي يوم صامه احدكم مما شرع صومه نفلا صح هذا هو لا لا نقول انه لا يست... حتى الجمهور قال لا يستحبس يوم... يوم الجمعة مع السبت لا يرون استحبابه لكن نحمله على أن ذلك كان كما ذكرت لك مما رأاه مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صامه دون إفراد معه يوم ماذا السبت أو يوم الخميس نعم, نعم. قال رحمه الله باب صومي أيام البيضي وصومي ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس رواه أحمد والنسائي والترمذي وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إذا رمضان فهذا صيام الدهر كله رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي ذر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة رواه ابن ماجة والترمذي نعم باب الصوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها يعني سوى ماذا؟ سوى البيض فكأن الإمام رحم الله يقول ان أفضل الصيام من ثلاثة أيام من كل شهر هي ماذا؟ هي الأيام البيض هي الأيام البيض قال أنا بذر قال قال رسول الله يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام من ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة رواه أحمد والنسائي والترمذي ورواه كذلك الطيالسي وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي وصحوا ابن خزيمة وابن حبان وابن القل والباني هو حديث صحيح, هو حديث صحيح وفي في لفظ عند النساء والترمذي وحسنه والترمذي صح ابن حبان أمرنا, امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام 13 و14 او 5 10 لاحظوا هنا امرنا وهناك يا ابا ذر وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى ابا ذر ماذا بالصيام فقد تقدم معنا حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال اوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن قبل أن نام في لفظ لا أدعهن وقد وصى بها النبي سلمان اوصى أوصى بها أبا هريرة وابا الدرداء وأبا ذر فلاحظوا معي أوصى أبا ذر بها ماذا؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة في هذا الحديث عين هذه الثلاثة الأيام عين هذه الثلاثة الأيام في روايه ابي ذر قال أوصاني حبيبي بثلاث لا ادعهن ان شاء الله ابدا وفي لفظ ابي هريره قال اوصاني خليل بثلاث وجاءت الوصيه من حديث حديث جابر والحديث صححه من حديث جرير بن عبد الله يسعد جابر الحديث الجرير بن عبد الله وقد صححه ابن حجر وجاء من طرق أخرى بعضها معلول لكن تاملوا معي يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثه من الصحابه بهذه الوصيه ماذا الواحد المتكرره أوصاني ماذا بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن بركعتي الضحى وأنوتي قبل أنا نام مما يدل على فضيلة هذه الثلاثة الأعمال فضيلة هذه الثلاثة الأعمال كون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يوصي بها بعض أصحابه البخاري رحمه الله لم يصح عنده على شرطه حديث بذر هذا لكن صح عنده حديث من أبو هريرة أو صاني خليلي بثلاث وذكر منها صيام ثلاث أيام من كل شهر فجاء البخاري فقال باب صيام الأيام البيض وأورد حديث من مطلق لأنه لم يصح على شرطه لكنه صح عند غيره فلذاك ذكره. قال باب صيام الأيام البيض أي باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشر نعم طيب الحديث الآخر حديث أبي قال قال رسول الله ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله رواه أحمد ومسلم وابود أشرنا إلى هذا الحديث جيد وإن كالحقيقة يكون من المفيد إعادته بسرعة لأن في إشارة إلى بعض المسائل كنا أشرنا إليه يعني في السابق لكن لا بأس بتكراره للفائدة فيه حديث بقتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل نبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر غضبه قال رضينا بالله رب وسلم دين محمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله أنا عدته لأنه سأتينا في الباب القادم فوائد فيه كيف كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر استحضره في الباب القادم أو قال لم يصوم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك أحد قال كيف من يطيق ذلك أحد ماذا دليل على أن صوم يومين ويفطر يوم لا يجوز واضح. قال ذلك كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت اني ماذا طوقته ذلك اي اقدر عليه لانه اقل من مرتبه صيام داود ثم قال رسول الله ثلاث وهذا هو الشاهد ثلاث من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله وفي الرفض الاخر صوم ثلاثه من كل شهر ورمضان الى رمضان صوم الدهر وسئل عن صيام يوم عرفة فقال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله جمع النبي في هذا الحديث ماذا جملة مما يستحب مما صومه والحديث كما ذكر في مسلم وجاء في حديث ابن عمر سيأتينا بعد قليل لما قاله النبي إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل فقال له النبي ماذا صوم ثلاثه من كل شهر صوم الشهر كله صوم الشهر كله وسياتي الشاريه وان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الاخر ثلاثه واربعه والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن وقد ايه ماذا مرفوعا وموقوفا ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي ورواه عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه يعني الى النس والحديث ضعيف نعم وعن أبي ذر قال قال رسول الله من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشر رواه ابن ماجه والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي بلفظ آخر ولعله أصحي لا رواه النسائي بلفظ آخر قد جاء عند النسائي ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر يعني ضيقه صوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم قال صدق الله صدق الله إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر عمدار قل إن صدق الله ومن قول من من قول أبي ذر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذه اللفظ أثبت من لفظ الباب لأن لفظ الباب فأنزل الله تصديق ذلك واضح؟ ودهك بعض العلماء يرى أن لفظة في الله تصدق لكن لا تثبت لا هذه لفظة لا تثبت لكن ناصر الحديث من صام كل شهر ذات أيام فذلك صيام الدهر ثابت ثابت لكن هل الآية من تصديق التصديق والكلامي بالآية هل هو من قول أبي ذر أم من قول النبي الأقرب أنه من كلام من أبي ذر وليس فيها فأنزل الله لا وإنما صدق الله إذ يقول ماذا من جاب الحسنة ولو عشر أمثالها نعم في حديث الباب مسائل أولها دلت الأحاديث على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحبابه وقد دلت عليه أحاديث كثيرة كما ذكرنا كما في حديث أبي هريرة وابي ذر وابي الدرداء وجليل بن عبد الله وابي قتادة وعبد الله بن عمرو بن عاص وابن مسعود وغيرهم كل هذه أحاديث صحيح يعني لاحظوا تأكد الرواية عن كثير من الصحابة في الثلاثة الأيام وهذه الأيام تكون مطلقة من أي شهر هذه المرتبة الأولى من أي الشهر شاء ويدل عليه حديث معاذة العدوية في صحيح مسلم أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم يعني يصوم ما يشاء يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله من بز الأحاديث الصحيحة المستفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البيض لاحظ الصحيحة المستفيدة ليست الذي استفاد ما هو ثلاثة أيام ليس فيها ذكر البيض بل يصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمرو سياتي وحديث أبي هريرة الصحيحين الذي ذكرناه وحديث أبي الدرداء في مسلم وهي صح بكثير من حديث أبي ذر فإذا صام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير حصل له الأجر وإذا وافق البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها فمعنى أن المرتبة الأولى أن يصوم ثلاثة أيام من أي الشهر مرتبة أو غيره مرتبة فإن قوي أن يصومها البيض فهو ماذا؟ فهو أفضل لكن ما هو مقصود الشارع أن لا يدع العبد في الشهر أن يصوم ثلاثة أيام ثاني المسائل دلت الأحاديث على أنه يستحب أن تكون الثلاثة هي أيام البيض هي أيام البيض الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بذلك قيل لبياضي لياليها بنور القمر كما دل عليه حديث من أبي ذر إذا صمت فصمت الثالث عشر وكان جماعة من الصحابة يصمونها فكان يصموا أبو ذر وابن عمر وابن مسعود وعمر رضي الله عنه وجاء عند النساء من حديث جرير مرفوعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهري هذا من الحديث. جرير كما في حديث أبي ذر قال ابنه واتفقوا على أن صيام أيام البيض التي جاء في الحديث هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقال في الإقناع ويصن صوم ثلاث أيام من كل شهر والأفضل أن تكون البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قال وهو كصوم الدهر أن يحصل له اجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة وسمية بذلك لبيضات ليلها بالقمر ونهارها بالشمس قيل يا ابن القيم رحمه الله تكلم عن الحكمة في صوم النبي لها وأمره بصومها قيل الحكمة منه أن من داوم على صيامها لم يعتل لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر وفي هذه الليالي خاصة لأثر القمر لأثر ماذا؟ القمر وقيل لشدة هذه الليالي وشد القوة القمر فإن ماذا النفس تهيج فإن النفس تهيج ولذلك يسكنها ماذا الصوم؟ وقيل الصوم يذهب فضلات البدن التي تهيج في ماذا؟ في هذه الثلاثة الأيام؟ وقد أثبت الطب والاعجاز العلمي أن الصوم في هذه الثلاثة الأيام البيض ليس كالصوم ماذا؟ ليس كالصوم في غيرها ليس الصومي في غيرها؟ نعم، نعم. الباب الذي يليه نعم. سمشي. يعني يتحرر الإنسان. لا بس لو صام اليوم إن شاء الله بنية لو صام اليوم لا بس إن شاء الله مأجور ما على نيته وإن صام غدا لأن بعض الناس يقولنا أدق الرؤية غدا نقول لا بس كذلك المسألة سيرة إن شاء الله يعني أنا مبني على الظن كل مبني على الضن إيه مشروعيته لا لا لا قال النبي لا الصيام صيام لا لا لا لا لا الله ماذا الله يفرض على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يوم لا لا لا لا لا لا الله قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليهما وعن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر رواه الجماعة إلا البخارية وابن ماجه وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه رواه أحمد ويحمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها باب الصيام داود عليه السلام فطر يوم وكراهة صوم الدهر أقد, أقد المؤلف هذا الباب لبياني استحباب الصيام يومين وافطار يوم وأنه أفضل الصيام وهو صيام ماذا نبي الله داود صلى الله عليه وسلم وأنه يكره صوم الدهر وشار الكراها والمراد هناك كذلك كراهه التنزيل, التنزيل وذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفضل يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام هذا حديث عظيم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أورده الإمام البخاري مقطعا كم مرة تظنون؟ أورده تسعة عشر مرة في صحيح البخاري في أبواب وتفنن في في هذه الأبواب ولذلك يعني الفائدة في البخاري أحيانا في قراءته تكون سريعة من خلال ماذا التراجم ولو عملت مقارنة بين مسلم والبخاري البخاري يفيدك من خلال تكرار الأحاديث في ماذا؟ في التراجم في تبويب الباب، بتعرفك فائدة فقية مباشرة. مسلم يحسن في ماذا؟ في جمع الروايات وسياقها سياقا جيدا، وقل سنقرا الان الآن في بعض هذا السياق. أورده البخاري أين؟ في ماذا أعطونا؟ ها؟ عيد الأين؟ أفضل الصيام صوم داود جيد. وباب تستغربون، باب حق الضيف في الصوم. خلينا نقرأ الحديث ثم نأخذ أين تبويب البخاري؟ أفضل هو رواية كفيرة لك أشهر رواية يقول المسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي يا أبا سلم فأرسل إلينا رسولا فخرج علينا وإذا عنده عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إنا انت فقال انت إن تشاء أن تدخل وإن تشاء أن تقعدها هنا قال فقلنا لا بل نقعدها هنا فحدثنا قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر أصوم الظهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن ذكرت للنبي وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقراه في كل عشرين فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقراه في كل عشر قال قلت يا نبي الله إني وطيق أفضل من ذلك قال فقره في كل سبع ولا تزيد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشدت فشدد علي قال وقال لي النبي سلام إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي سلام فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أن عبد الله حلف قال لا أقومن الليل ولا أصومن, ماذا؟ لا أصومن النهار في رواية قال قد قاله النبي إنك لا تستطيع ذلك فصوم أفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فاني أطيق أفضل من ذلك قال يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوم ذلك صيام داود وهو أعدل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم قال عبد الله لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله أحب إلي من أهلي ومعلي كان عبد الله يرى أن ماذا أفضل عن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر في رواية أنه قال أقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فقراه في عشرين قال قلت إني أجد قوة قال فقراه في سبع ولا تزيد على ذلك ومن هذا ذهب بعض العلماء لتحذير القراءة إلى ماذا إلى سبع جيد وساعة رواية الثلاث في رواية نقول كيف كانت داود يصوم ينبي الله قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى قال من لي بهذه يا نبي الله لطيفة يعني كان إذا لقى العدو في, في الجهاد لم يفر قال أعطاء فلا أدري كيف ذكر الصيام الأبد فقال النبي لا صام من صاب الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد وذكر فيه إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سلسة وكان يصوم يوماً ويفطر, ويفطر يوما في الحديث لفظ كذلك أن رسول الله ذكر له صومي فدخل عليه فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبع قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله فقال النبي يسمى صوم وفوق صوم داود شطر الدهر صوم يوم ويفطار يوم والحديث يعني ساقه رحمه الله مسلم بالسياق يعني جميل في هذا يقول النووي في حديث عبد الله بن عمر بن العاص وقد جمع مسلم رحمه الله طرقه فأتقنها رحمه الله وفي الحديث فوائد كثيرة وجليدة الحقيقة طيب الحديث الذي بي يلي سنرجع الان للحديث عن عبد الله بن عمر قال, قال رسول الله صام صام الدهر صام الأبد الأبد ما هو الدهر الطويل الذي ليس محدود ومعناه ماذا سنشير إليه؟ طيب ثم الحديث لا صام ولا أفطر أو لم يصوم ولم يفطر هو دعاء ثم ذكر الحديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وفي وقبض كفه وفي لفظ من عقد ماذا تسعة نرجع له طيب أين أخرج البخاري هذا الحديث؟ نسرد هالسرد أخرجوا قمنا قلنا في باب ماذا صوم داود؟ وخرجه في باب ها حق الضيف في الصوم أنا ما حفظها كلها فقد جي وباب الجز ماذا حق الجسم في الصوم وباب صوم الدهر وباب حق الأهل في الصوم وباب صوم يوم إحتار يوم وباب صوم داود وباب قوله تعالى واتينا داود الزبورا مرتين يعني عاد في الحديث وباب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وباب في كم قراء القرآن وأذكرها ثلاث مرات وباب حق الضيف وباب من ألقي له وسادة وباب من نام عند السحر وباب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه وباب حق الزوج عليك انظر تبويبات الإمام رحمه الله يأخذ من كل جملة فائدة رحمه الله ذكرره تسعة عشر مرة طيب حديث لا صام من صام الأبد لا صام قيل معناها دعاء على الصائم الذي صام الدهر دعاء على الصائم الذي صام الدهر زجرا له عن مواصلة الصيام وقيل إخبار أنها معناها إما دعاء أو إخبار وقيل إخبار لا دعاء بمعنى أنه لا يجد مشقة في الصيام لكونه اعتاد حتى خف عليه فلم يفتقر إلى ماذا؟ إلى الصبر فكانه ما صام لأنه ماذا؟ من صام الدهر كانه صار عادة والسجودية فلم يسبل ماذا؟ يلتفت إلى الشهوات وصار ماذا؟ ماذا؟ لا يفتقر إلى الصبر الذي ماذا الصيام من حكمه ماذا تعليم الصبر؟ لا صام ولا أفتر أو لم يسر المفتر يقال مثلي ما قيل في الحديث الذي يعني قبله. طيب حديث من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه وفي رواية عقده تسعم أو تسعين رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي والبزار وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وهو حديث ضعيف فقد روي مرفوعا وموقوفا والموقوف الصح وله متابعات لا يتقوى بها له متابعات لا ينجبر أو لا يتقوى بها من صام الدهر ضيقة عليه جهنم يستدل به على ماذا ضيقت عليه جهنم أنها تحريم ها ها طب انظروا كيف الشافعي وأولوا الحديث يقول أبو بكر بن خزيمة سألته هنا الفائدة الرجوع إلى الكتب الأصلية سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال يشبه أن يكون عليه بمعنى عنه لطيفة من صام الدهر ضيقت عليه يعني ضيقت عنه جهنم هكذا أي فلا يدخل جهنم يقول الخزيمة ولا يشبهني يكون معناه غير هذا فهو دليل لمن دليل لمن قال باستحباب سرد الصوم فلما اختلفوا في التاويل وذلك يرى الشافعية أن هذا من أدلتهم في استحباب ماذا حكم استحباب سرد الصوم حديث الباب دلي على مسائل أول مشروعية صوم ثلاثة أيام من كل شهر وقد تقدم معنا في الباب الذي سبق ثانيها استحباب صيامي يوم وإفطار يوم لمن قوي عليه وأن ذلك أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا ما حكم صوم الدهر اول ما هو صوم الدهر هو سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء التي نهى الشارع عن صيامها وهي ماذا العيدين وإيام التشريق حكم صوم الدهر حديث الباب فيها النهي ماذا عن صيام الدهر والزجر عنه ولذا فقد ذهب الظاهرية إلى تحريم صيام الدهر وسرد الصوم عملا بظاهر الاحاديث واستدلوا كذلك بحديث ابي موسى من صام الدهر ضيقت عليه ففسر ضيقت عليه بمعنى ماذا انه تنكيل به وزجر له ليس بمعنى ضيقت عليه ضيقت عنه وذهب بعض المحققين الى الكراهه وهو مروي عن احمد واختاره ابن قدامه قيل لابي عبد الله احمد بن حنبل فسر مسدد قول أبي موسى في قوله من صام الدهر ضيقة عليه جهنم هكذا أي فلا يدخلها فضحك الإمام احمد وقال من قال هذا فأين حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر أن النبي يكره ذلك فانظر فهم الإمام أحمد وانظر فهم مسدد الذي وافقه عليه بن خزيمة وأصبح من ادله ماذا الشافعية وذهب الجمهور إلى الاستحباب إذا القول الثالث هو ما أنها ماذا القول أول يحرم وهو قول الظاهرية الثاني أنه مكروه وهو مروي عمن عن, عن أحمد واختاره ابن قدامه تذكرت اختاره ابن قدامه وانتصر لهذا القول الثالث وهو مذهب الجمهور أنه يستحب صوم الدهر وسرد الصوم لمن قوي عليه ولم يفوت به حقا وهذا القول هو قول الشافعية ويروى عن مالك وابي حنيفه وينسب الاستحباب الى احمد ينسب وفي هذه النسبة نظر فان سمعنا قول احمد ماذا لما قال اين حديث عبد الله بن عمرو لكن احمد يقول لو صام ماذا لو صامه سرد الصوم غير الايام المنهي عنها فلا باس فهو لا يدل على استحباب عند احمد انما يدل على ماذا على الاباحه والجواز ولذلك القول الرابع هو القول بالاباحه وهو قول يروى أو رواية عن أحمد واختار هذا القول بالمنذر والطائفة من العلماء ودليل من قال بالاستبا... بالاستحباب ما, د... ما شعر دليل لهم إني من احسنت حديث حمزة بن عمرو الأسلمي تقدم معنا في أول باب الصوم في أول أبواب الصوم في السفر يا رسول الله جيد إني اسرد الصوم أسرد الصوم وفي رواية إني أصوم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن شئت فصوم، إن شئت فأفطر. يقول النووي إنه أخبره بسرده للصوم ولم ينكر عليه بل أقره عليه يعني صلى الله عليه وسلم له فيه في السفر، ففي الحضر أولى. واستدل بحديث أبي موسى على تفسيره أنه ضيقت عليه جهنم أنه لا يدخلها، وهذا دليل على فضل ماذا؟ سرد السوم السوم مستدل بحديث ماذا هاتوا حديث مستدل بالشافعي على فضيله السوم الدهر لا لا صاما ضده حتى بالمعنى حتى بالمعنى الدعاء ومعنى الاخبار كلها تدل على النهي من صام من صام ستة من شوال انصام رمضان بعده ستة من شوال كانك الصيام الدهر فدليلنا صيام الدهر مرغب فيه فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر مستحب واضح ولأن النبي قال في بعض الأحاديث كصيام الدهر صيام ثلاثه أيام كصيام ماذا الدهر قالوا فهذا دليل على فضل صيام الدهر ولعل الأقرب هو كراهية صوم الدهر وأن الكراهه كراهة تحريم وقد مال إلى القول بالكراهه كما ذكرنا الشيخ لكن نقول لك لعل الأقوى والله أعلم التحريم والدليل أن النبي صلى الله عليه أفضل الصيام صيام داود وقال ماذا لا أفضل منه وأنه أعدل الصيام وأحب الصيام إلى الله الثاني قول النبي لا صام من صام الدهر يعني تغليظ وزجر وكذلك من صام الدهر لو قلنا بصحة الحديث ضيقت عليه ماذا جهنم ثانيا من ما يدل عليه تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صام من صام الأبد يقول ابن عربي المالكي إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا والله وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم وإذ لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب لحظوا لوجوب وإن كان معناه الخبر يقول فيا ويحه لوجوب صدق قول النبي. النبي صادق في قوله لا صام بمعنى ماذا الحقيقة أو بماذا الثواب حصول الثواب قال لوجوب صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل فكيف يطلب انظر السلال فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة حديث عبد الله بن عمرو فإنه ماذا قال هو كان ماذا قال فرفعني في الصوم في لفظ مسلم لا إلى أي, اي شيء رفعه إلى الصوم ماذا يوم وفطر يوم ولما قال له صوم الدهر قال صام ولا أفطر وانكر عليه النبي فلو كان صومه مستحبا أو مباحا لماذا لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولأنه ماذا لأن إنكار النبي على ماذا كان إنكاره على عبد الله كان في أي شيء في قوله أقوم الليل الصوم النهر ومراده سرد الصوم فالاقوى دليلا ان الصوم ان سرد الصوم منهي عنه وان النهي للتحريم نعم, نعم الحديث الذي هذا رحمه الله باب تطوع المسافر والغازي بالصوم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر عواه النسائي عن نبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة عواه الجماعة إلا أبا داوود كان فيها ال... كنت حريسة لنقرأ بعض تعليقات النوي رحمه الله على حديث عبد الله بن عمر بن عاص يقول في حديث عبد الله بن عمر قد جمع مسلم رحمه الله طرقه فاعتقنها وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله بامته وشفقته عليهم وإشهادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق وكثرة من العبادات التي يخاف عليها الملل التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها قد بين ذلك بقولي عليكم من الأعمال ما تلطقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وقد الله تعالى قوم أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته وفي هذه الرواية المذكر في الباب النهي عن صيام الدهر ثم ذكر يعني كلام العلماء قالوا مذهب الشافع أصحابي أن سرد الصيام إذا افطر عدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضررا ولا يفوت حقا فإن تضرر أو فوت حقا فمكروه واستدلوا بحديث حمز بن حمزة بن عمر وقد رواه البخاري ومسلم ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر قتبت عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يصوم السوم كذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في الشرح المهذة في باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث أصاب من صاب لدى أبد بأمور قالوا أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق فهذا هو المنهي عنه الثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا الثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من شقةه ما يجد غيره فيكون خبرا لا دعان <تصفيق> وذكر رحمه الله في هذا مسألة طيفة قال وقرأ القرآن في كل شهر ثم قال في كل عشرين ثم قال في كل سبع وتزيد هذا من نحو ما سبق من الإرشاد الاقتصاد في العبادة والإرشاد يتدبر القرآن قد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقراون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووضعهم فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر كلام جميل وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم في عشرة أيام وبعضهم أو أكثرهم في سبعة وكثير منهم في ثلاثة وكثير في كل يوم وليله وبعضهم في كل ليلة وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغنا وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعله وناقله في كتاب آداب القرآن, في آداب القرآن والمختار النووي مسدد رحمه الله في كلامه والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه. ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكن المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير خلال بشيء كمال تلك الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف رحمه الله فهذا انفقه النفس. النفس الباب الأخير باب تطوع المسافر والغازي بالصوم عقد المولف لبيان استحباب تطوع المسافر واستحباب الصوم في الغزو او للمجاهدين قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي وهذا الحديث كما ذكر رواه النسائي وهو من أفراده ونقصد من أفراده ماذا فرد به عن الكتب الستة بل إنه لا يوجد يعني في الكتب الشورى إلا عنه عند وقد حسنه يعني بعض المعاصرين حسن هذا الحديث وعله بعضهم بضعف فيه ثم ذكر حديث أبي قال قال رسول الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عنا لسبعين خليفا رواه البخاري الجماعة إلا بداود رواه البخاري ومسلم والأربعة إلا بداود لفظ مسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريف وأنه من صام يوما في سبيل نفس اللف عند مسلم الخريف ماذا السنة والمراد به هنا يعني بعد سبعين سنة سبعين سنة حديث ابن عباس دليل على استحباب التطوع للمسافر قد ذكرنا مذاهب العلماء في الصوم في السفر في الفرض ويجري عليه الصوم في النفل ما قيل في الفرض قالوا في النفل وأنه إن لم يكن يشق عليه الصوم فله ماذا فله أن يصوم حتى في السفر وتقدم معنا استحباب صيام يوم عرفه واستحباب يوم عاشوراء والنحمه كان يذهب الى استحباب صومها في السفر وكذا يستحب الصيام النفلي ماذا في السفر إلا يجد مشقه فاذا صح الحديث يتاكد ماذا استحباب صيام ماذا الايام البيض في ماذا في السفر فيتاكد استحبابها في السفر وأنه كان من عمل النبي أنه لا يتركها في السفر ولا في حظ لكن قلت لكم أن من العلماء من علّا الحديث وحسنَه غيره من صام يوما في سبيل الله سبيل الله اختلف العلماء في سبيل الله فقيل المراد الجهاد وإذا يقول من دقيق العرف الأكثر استعماله في الجهاد أي عرف العرف الشرعي أنه إذا قيل سبيل الله ماذا المراد بالجهاد ولذلك في قول الله إن الصدقات للفقراء تذكرون قلنا أن الراجع في سبيل الله وماذا الجهاد ليس كما يقول بعض المعاصرين في الدعوه وفي غيره لانه ماذا هذا عرف شرعي وهذا العرف الشرعي اطلق مقابل اصناف كثيره فيدل على انه مختص بصنف معين وهنا فائده معرفه الدلاله الشرعيه والعرف الشرعي والعرف ماذا أو الحقيقة الشرعيه ومعرفه ماذا العرف هنا وقيل المراد في سبيل الله هنا طاعه الله من صام يوما في طاعه الله فالمراد من صام قاصدا وجه الله ولا مانع أن يكون المراد به المعنيين من صام يوما في سبيل الله وهو مجاهد يغزو أو ماذا قاصدا وجه الله طاعة لله تبارك وتعالى لكن أكثر علماء على أن المراد به الجهاد المراد به الجهاد قال النووي فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حق ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعنى الحديث المباعدة عن النار والمعافاة منها سبعين خليفة هل هو مقصود قيل هذا ماذا من كثرة العدد وقد كان الشارع يستعمل ماذا لفظ السبعين كثيرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة والمراد بالسبعين خليفة السبعين ماذا سنة وهي فضيلة الصوم قلنا بمعنى في سبيل الله إن كانت طاعة لله فهو دليل على ماذا على فضيلة الصوم مطلقا وإن قلنا المراد الجهاد فهو دليل على فضل الصيام ماذا في الغزو نعم نقف هنا انصام يوما على قول من يقول انتبهوا لطيفة هذه على قول من يقول في طاعة الله فهو يقول يوما أنه يجو الصيام كل يوم إلا, إلا العيدين إلا العيدين وهو دليل من قال استحب صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت جيد وهو دليل كذلك لمن قال بجواز صيام الدهر حسنت أسأل الله يعلمني وياكم العلم النافع وينفقني العمل الصالح اللهم الصلي والسلم ومبارك هذا الحديث قبل أن نختم خرجه البخاري في باب فضل الصوم في سبيل الله أنا. ولنخرجه إلا مرة واحدة هذا سهل يقول رضي الله عنكم قال قائل إن كان الله تبارك وتعالى مطلعا على سائر أعمالنا فلماذا تعرض عليه في كل يوم؟ ثابوكم الله. فلماذا تعرض؟ عليه كل يوم. أولاً هذا أمر غيبي. هذه المسائل المسائل الغيبي يجب الإيمان يجب الإيمان فيها. جيد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فالعمل الصالح يرفع إلى الله تبارك وتعالى ويعرض عليه. كما ذكرنا هناك عرض يومي هناك عرض أسبوع هناك عرض سنوي ذكر العلماء من الحكم تنشيط العباد أن العباد يتنشطون في هذه ماذا معرفة العبد بأن الله رقيب عليه وكما لا يخفاكم أن من اسمه عز وجل الرقيب أنه رقيب على العباد هذا ينشط فيه العبد في الطاعة وقيل من الحكم في ذلك كذلك ماذا إطلاع الله على الملائكته على ماذا على عباده ماذا على عبادة خلقه ولذلك الله عز وجل ماذا يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملايين ذكرته في ملايين منه قد أحسن الأصفهاني رحمه الله ذكر شيء من هذه المسألة في كتاب المحجة ذكر يعني شيء من هذا وذكر حكم أخرى يعني لعل من الحكم كذلك اللي ممكن أن تذكر في هذا باب, باب تفاضل الناس في هذه العبادات أن الناس متفاضلون في ماذا في هذه العبادات لكن أصل في هذه أنها ماذا أمور غيبية ماذا نحن نؤمن بأن هذه الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس تعرضوا في يوم ماذا ليلة النصف ماذا من شعبان عندما يقول بصحة الحديث نحن نؤمن بها غيبا لكن لها حكم قد تظهر منها كما ذكرت ماذا بعض الحكم الثلاث التي ذكرناها لا نعم وهذا سأل نقول كيف يفعل من أراد أن يعمل بصيام داود إذا وافق يوم فطره يوم عرفته أو عاشورة أو إلى البيض يصومه لا بأس من يصاب كان يريد أن يصوم صوم داود عليه السلام يعني وهو أفضل الصيام لو وافق فط يوم فطره يوم عاشوراء أو يوم عرفه يصوم ولأنه ماذا صوم مختص لم ينهى عنه استقلالا كالصوم عن ماذا عن النهي عن صوم يوم العيد فلا بأس أن يصومه لا بأس أن يصوم لكن نرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما أرشده به عبد الله فلو كان يعني صوم داود أفضل لأرشده ماذا في حقه لا أرشده إليه نعم هو أفضل الصيام لمن يطيقه لكن الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه كما, ماذا؟ كما علم النبي السلام عبد الله أن يعرف ماذا نفسه قال عبد الله في آخر حياتي ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كما ذكرت يا إخوة العبادة ينظر عبد الله بن عمر وانظر الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا لنا عابدين ولذلك الله لما يذكر أنبياء ويذكرهم بأي شيء بالعبادة وكانوا لنا عابدين العبوديه طريق النجاة وطريق الخير ومات. يعني الحكم من الحكم العظيمة في خلق الإنسان والجن, والجن الإنس والجن وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبودين ولذلك ما أجمل أن يتدرج العبد في منازل العبودية قد يفتح للعبد في الصلاة قد لا يفتح له في الصلاة لكن قد يفتح له في الصوم. قد لا يفتح له في ذلك قد يفتح له في الذكر طبعا نحن نتكلم عن النوافل أما الواجبات ينبغي أن يفتح لكل أحد فيها وأن فيها لكن ما زاد على الفريضة يعني حاول بقدر ما تستطيع أن تجد لك عبادات يتزكي بها نفسك وتتقرب بها إلى الله حتى إن العبد إذا سار في منازل هذه العبادات يصبح يتلدد بماذا؟ بهذه العبادة أليس عم حمزة بن عمر الأسلم يقول يا رسول الله يعني إني أجد في قوة على الصوم هل هذا كل حب الصوم أو لما يجد من لذيذ العبادة؟ لا شك أنه لما يجد من لذيذ العبادة ولما يقول عبد الله يا رسول الله إني أريد أن أصوم, الليل، أصوم النهار وأقوم الليل لأي شيء لما يجد من لذيذ العبادة ولذلك الله عز وجل ذكر من مقتص به الملائكة ماذا؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون الملائكة وظيفتهم ما هي؟ من أعظم وظائفهم عبادة الله تبارك وظيفة وذلك ماذا استنكر الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة قال لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك التقديس تنزيه فيقول ابن عربي ينزهون الله على الإطلاق فانظر رعاك الله إلى هذا المقام المقام العظيم مقام التعبد واحرص على عبادة السر وعبادة الخفاء فليس أزكى منها ووالله ليس بعد الفرائض من العبادات كالكثار من ذكر الله والتلذذ بذكره تبارك وتعالى بل من أعظم ما يتلذذ به ذكر أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى ولذلك الله عز وجل قال في محكم تنزيله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها جعل الدعاء متعلقا بها فالموفق الواني من وجد لنفسه بابا في هذه العبادات ابحث أين العبادة التي تجد أنك تقوى عليها من النوافر أكثر منها وإن استطعت أن يكون لك في كل باب خير فكن ولعل من أزكى العبادات الصيام فإن النفس تنكسر به فمثلا غدا خميس ما أجمل أن يصوم الواحد فينوي الخميس وينوي الأيام البيض وما أجمل أن يزور فيها مريضا ويشهد فيها جنازة ويتصدق بصدق فيحصل له ماذا؟ ما جاء في الفضل في حديث أبي بكر رضي الله عنه العبادة تزكي النفس ولعل هذه العبادات أن تكون ماذا كما في الحديث مرقعه للنقص الذي يحصل من العبد في أي شيء في الفريضة لكن يعني كما ذكر الله عز وجل أن تفاضل العباد يكون بأي شيء بأعماله فيجتهد الإنسان في حرصه على العبادة بل إن العبد يندم على ترك الركعتين الركعتين قد يندم عليها العبد يوماً في كما ذكر ذكر عن أهل الجنة أنهم ماذا يندمون عن ترك ماذا؟ الركعة فمتى ما وجدت لنفسك بابا من الطاعة فأكثر منه ولعل مما يعين على ذلك يا إخوان قلة الخلطة الخلطة تذهب الوقت ولعل مما يعين على ذلك لزوم المساجد سبحان الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا كما ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل في الآية الأخرى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعن عن ذكر الله ويقام الصلاة ويقام السكات ماذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصال فلزوم المساجد سبحان الله من أعظم ما يعين على الطعام ذلك كان النبي يشرع له ماذا الاعتكاف وما يعين حقيقة على القيام بهذه العبادات النظر إلى المآل وتفاضل أهل الجنة يوم القيامة بماذا بأعمالهم إنهم يتفاوضون بأعماله، ولذلك الله عز وجل قال السابقون السابقون، ثم ذكر أن هؤلاء السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مما يعين كذلك على هذا الأمر استحضار يعني أن كل إنسان ما ستكون نهاية هؤلاء الموت تذكر الموت مما ينهي على هذه العبادات وليس أعظم وأزكى يا إخواني من عبادة الخلوة. فإن عبادة الخلوة بها صلاح القلب وصلاح الإنسان إن الذين يخشون ربهم بالغيب ذكر الله ماذا؟ يخشونهم بالغيب ولم يذكر ماذا؟ العلانية وليس أصلح للقلب من عبادة سر لا يراها إلا الله تبارك وتعالى فاحرص رعاك الله على عبادات السر والكثار من العبادات ولو أن تكثر من الذكر ولا يفتر لسانك لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجه اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا يا ذا الجلال وكرم اللهم اجعلها خالصة لك اللهم اجعلها خالصة لك لا رياء فيها ولا سمعة يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسن ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي لآخرين حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو وفعوا عنا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ملك يا الله يا الله يا الله, يا الله. يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد اللهم ان نسالك بحب الاسماء اليك واقربها زلفى لديك نسالك اللهم باسماءك الحسنى وصفاتك العلا نسالك اللهم مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهال الخائف يا, يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء يا خير الغافرين يا خير الراحمين يا خير الفاتحين يا أكرم من سئل ويا أعظم من دعي يا مجيب الدعوات ويا مغيث اللهفات يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك نعيم لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك نعيم لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك نعيم لا يحول ولا يزول اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم ارض عنا وأرضنا يا الجلال والإكرام اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأنت راضي عنا غير غضبان اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وأنت راضي عنا غير غضبان اللهم اختم لنا بخاتمة الإحسان الله اختم بلا إله إلا الله وأنت يا حي اللهم اختم لنا بلا اله الا الله اللهم بلا الله اللهم اجعلها من الدنيا اللهم اجعلها من الدنيا اللهم اجعلها من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا, إله إلا الله لا إله إلا إلا الله سبحانك ما اعظمك سبحانك ما احلمك سبحانك ما اجودك سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أعزك. اللهم اجب دعانا ولا تردنا خايبين اللهم اجب دعانا ولا تردنا خايبين اللهم اجب دعانا ولا تردنا خايبين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صلي وسلم مبارك على رسول